وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الاقترى خي للذين استفوا فلا تعقلوا حتى إلى السيئ سرّوا وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاؤهم نصرنا فنجي من نشأ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصتهم عبرة لأول الألبال ما كان حديثا يفترى ولا في الذي بين يديه ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون